نبتد في هذا الدرس في الكلام على ما ذكره المصنف في الباب السابع وقد عنون له قال الباب السابع في الابتداع هل يدخل في الأمور العادية أم يختص بالأمور العبادية ثم ذكر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 الباب السابع في الإبتداء هل يدخل في الأمور العادية أم يختص بالأمور العبادية قد تقدم في حد البدعة ما يقتضي الخلاف فيه هل يدخل في الأمور العادية أم لا أما العبادية فلا إشكال, في دخولها فيها فلا إشكال في دخوله فيها وهي عامة الباب إذ الأمور العبادية إما أعمال قلبية وأمور اعتقادية وإما أعمال وإما أعمال جوارح من قول أو وإما أعمال إما أعمال قلبيه إما أعمال قلبيه وأمور وأمور اعتقاديه وإما أعمال وإما أعمال جوارح من قول أو فعل وكلا القسمين قد دخل فيه الابتداع كمذهب القدريه والمرجئه والخوارج والمعتزلة وكذلك مذهب الاباحيه واختراع العبادات على غير مثال سابق ولا اصل مرجوع اليه وعما العادية فاقتضى النظر واقتضى النظر وقوع الخلاف فيها اي المصنف هنا رحمه الله الامام الشاطبي يذكركم باول ما ابتدى به كتابه وهو ما يتعلق بتعريف البدعه من يذكر هذا التعريف تفرج أحسنت. طريقة البدعة لها تعريفات كثيرة منها ما ذكره الشاطبي رحمه الله قال طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية ومنها تعريفات عند أهل العلم قالوا ما أحدث في الدين قالوا ما أحدث في الدين فما ذكره الشاطبي في التعريف الأول قال طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يُقصد بها السلوك إلى الطريق الآخرة يسير التعريف الآن تدخل فيه العبادات يدخل, تدخل يدخل فيه الابتداء في العبادات فعلى هذا التعريف من ابتدع زاد في العبادات زيادة من عنده كان يأتي بصلاة لم يرد لها نص خاص في الشرع أن من شرط العبادة أن يكون لها نص شرعي ومن شرط أيضا صفاتها الداخلية هركانها ووجباتها وسننها لابد أن يرد الدليل بها حتى لا يزيد الناس في الدين ما ليس منه فمن زاد أتى بعبادة مثل صلاة الرغائب أو مثل ما يتعلق بالزيادات البدعية في بعض أعمال الحج فمن جعل تلك طريقة فتقول أنت هنا طريقة في الدين اخترعها صاحبها. اخترعها صاحبها من عند نفسه وجعلها في الدين أي في العبادات يضاهي بها الشرعية أي يقصد بها التعبد ومن ثم قال هنا أما العبادية فلا إشكال في دخولها يعني أن البدع تدخل في العبادات كما ذكر أهل العلم ومن هنا ورد تحريم البدع والنهي عنها وزجر المكلفين عن أن يدخلوا في العبادات ما لم يشرع ما لم يشرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بقي بالنسبة للأمور العادية بالنسبة للأمور العادية ما معنى الأمور العادية؟ التي لا يظهر فيها بجلاء معنى التعبد مثل مثلاً طريقتك في سفرك في أكلك في طعامك في شرابك مثل ما يتعلق بأمور الزواج مثل ما يتعلق بأمور الصناعات والزراعات هذه يجب على الإنسان أن يأخذها من تحت حكام الشرع ولا جزء له أن يخالف فيها حكام الشريع. لكن الأولى خصت باسم العبادات والثانية خصت باسم العادات وتشترك جميعا في أنه لا بد من اتباع أمر الشرع فيها ومن كانت عباداته وأعماله الأخرى كلها من تحت إذن الشرع وحكم الشرع فقد فاز لأنه اتبع عمر الله عز وجل فهذا أمر مشترك بين العبادات وبين ما يسميه الفقهاء العادات أو المعاملات فلا يعقد عقدا في البيوع إلا أن يكون عقد صحيح بعيد عن الشروط الفاسدة ولا يعقد عقد زواج إلا بالشروط الصحيحة ولا يعقد عقد في جميع المبايعات الحديثة أو القديمة إلا وقد طبق في أحكام الشرع فعلى هذا الفقه كله من عبادات وما يسمى معاملات كله يشترك في هذين المعنيين كون يجب الإنسان أن يتبع في حكم الشرع وأنه مأجور يعتبر متعبد لله عز وجل بذلك فبقيت الأمور التي تدخل في المعاملات هل تجري فيها البدع هل يقع فيها الابتدع لهذا نصب المصنف هذا الفصل فيريد أن يتكلم على هذا وقد سبق في أول الكتاب أنه ذكر تعريفا آخر واعتبر أنه الأمور العادية أيضا تدخلها البدع لكن بشروق فمن يذكر هذا التعريف الآخر ذكر في أول كتاب تعريفين تعريف الأول طريقة في الدين مقترعة تضاهي الشرعية يقصد بها السلوك إلى الدالة الآخرة وذكر تعريف آخر بحذف يقصد بها السلوك إلى الدالة الآخرة يعني تقتصر فيه على قوله طريقة في الدين المخترعة تضاهي الشرعية تضاهي الشرعية وسيأت كلها أمثلة توضح المقصود الأمثلة في الأمور قال في أعمال قلبية أو أمور اعتقادية يعني يمكن الانسان بترك العلم الصحيح وبإعراضه عن الحق والهدى يبتدع في أمور قلبية كما سمها هنا اعتقادية وفي اعمال الجوارح من اقوال او افعال قال ومثال ذلك مذهب القدرية من هم القدريه هم. الذين ينكرون القدر والمرجئه قال هنا اول من هم المرجئه الذين يقولون أن الإيمان هو مجرد تصديق وإن الأعمال لا تدخل في الإيمان وإن الأعمال لا تدخل في الإيمان والمرجئ إذا كان المقصود بهم إما أن يكون المرجئة الغلاة وإما أن يكون مرجئة, مرجئة الفقهاء والخوارج هنا الذين يكفرون بالذنب فيما دون الشرك الذين يكفرون بالذنب فيما دون الشرك الأكبر والمعتزلة معلوم مذهبهم في الصفات وهم قدرية منكرون الاصطفات والإباحية أشار لهم المصنف في هذا الكتاب والذين يستبيحون المحرمات الإباحية هم الذين يستبيحون المحرمات التي حرمها الله تعالى طيب إذن الباب هنا الآن أصله وأساسه الكلام على جريان البدع هل تجري البدع في المعاملات أم لا اقرأ بارك الله وأما العادية فاقتضى النظر وقوع الخلاف فيها وأمثلتها ظاهرة مما تقدم في تقسيم البدع كالمكوس والمحدثة من المظالم وتقديم الجهال على العلماء في الولايات العلمية وتولية المناصب الشريفة من ليس لها بأهل, بأهلٍ بطريق الوراثة وإقامة صور الأئمة وولاة الأمور والقضاء واتخاذ المناخل وغسل اليد بالأشنان ولبس الطيالس وتوسيع العكمام هنا, هنا المصنف سيذكر هذه الأمثلة ثم قال هنا وأشباه ذلك من الأمور التي لم تكن في الزمن الفاضل والسلف الصالح فإنها أمورٌ جرت في الناس وكثر العمل بها وشاعت وذاعت فلاحقت بالبدأ هذه الأمثلة الآن المصنف سيرده هنا لا على أنها معاصي تكون في بعض الأحيان وتختفي في بعض الأحيان أن المعصية تكون من الفرد وقد يتوب منها وقد يلازمها لكن الفرق بين مجرد المعصية والابتداء أن الابتداء طريقة تستمر وتظهر وتنتشر ويتتابع الناس عليها سيذكر هذه الأمثلة هذه الأمثلة الآن في العبادات ولا في الأمور وفي أمور المعاملات الأمثلة التي ذكرها هنا الآن في أي شيء في المعاملات الجارية بين الناس وأول ما ضرب مثال قال كالمكوس المكوس الآن ممكن إنسان يأتي بإنسان فيأخذ منه مال ظلما هذه تعتبرها معصية ولا بدعة؟ معصية وهي كبيرة لأن اعتداء على أموال الناس المكوس تتضمن هذا المعنى وزيادة كيف تتضمن هذا المعنى؟ مثلاً أن يؤخذ من التجار أموال بغير حق هذه المكوس المكوس هي المظالم التي تؤخذ على أصحاب الأموال والتجارات بغير حق هذا يسمى ماكس هذه إذا أخذت على هذا النحو تأخذ مرة وتترك مرة وإلا تأخذ على العادة الجارية وتصبح مستمرة فهنا المصنف يقول إن هذا هذه من الأمثلة التي لم تكن في من أمر المسلمين ما تكن في عادي السلف فهنا الآن المصنف يناقشها هنا يضرب هذا المثال على أنه معصية أو على أنه طريقة محدثة مستمرة يتتابع الناس عليها على أنها طريقة ثم قال وتقديم الجهال على العلماء في الولايات العلمية والمصنف يتكلم الآن عن عصره وعصر من قبله ولا يتكلم عن عصر من بعده من بعده المستقبل لا يعلمه إلا الله ويتكلم عن عما كان في عصره وعصره متى هم؟ القرن الثامن المصنف الآن يتكلم في القرن كم بينكم بين القرن الثامن الآن سبعة قرون سبعة أو ستة سبعة وأنتم في السابع سبعمائة عام تقريبا المصنف يتكلم الآن قبل ستمائة عام وما زالت هذه الآثار لأنها تنتشر وتزيد فهناك من يقدمون في الولايات, في الولايات يقدم فيها الجهة على العلماء ويتوارثونها يتوارثونها وهذا موجود في الكتب التي تكلمت عن الأوقاف وتكلمت عن حتى كانوا يتوارثون أئمة المساجد المهم أن, الإبن أبي أن, يرث, أن يرث الإبن أباه حتى وإن لم يكن صالحا للإمامة أو للأذانة وتقديم الجهال على العلماء في الولايات العلمية العلمية لاحظ يتكلم عنيش الآن عن الفتوى وما شابه ذلك وتولية المناصب الشريفة من ليس لها بأهل بطريق الوراثة هذا يصبح فيهم أصل من الأصول وطريقة وإقامة صور الأئمة وولاة الأمور والقضاء هل في ذلك الأيام كان في صور؟ كان في تصوير؟ إذن وجه المقصود؟ كان فيه رسمه نحت يعني يتكلم المصنف عن التماثيل كان يضعون تماثيل يضع تمثيل للوالي وتمثيل للقاضي قلوا واش رأيكم اذا قلتم الصور العادية هذه ما, ما كان عندهم صور ما كان عندهم مالة تصوير وانتم الآن مع الإمام الشاطفي في أي قرن ما عندهم مالة تصوير وإذا قلت نحت تماثيل فسيأتي المصنف يتكلم عن وقت مبكر من بعد الحمد لله سيتكلم من بعد معاوية من بعد الدولة رضي الله عنه سيتكلم من بعد يذكر بعض الأمور عهد الدولة الأموية العباسية فهل كان في تلك الأوقات في تمثيل عفوا فيها ينصبون تماثيل للقضاء والأئمة والأولى ما كان هذا فما الذي يقصده إذن ولا الرسم أنت قريم من الجواب نعم الأسماء والألقاب طيب وش غير هذا وطريقة طريقة الحياة الطريقة اختلفت يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يستقبل وفده مثلا يلبس جبته كان له جبة يستقبل بها الوفود لكن هل كان يستقبل الوفد بخمسين وبمئة من أصحابه أو مثلا بفرقة مثلا من الجيش أو شيء من هذا من القاتلين فهذا المقصود هنا الصور أي طريقة إقامة الملك واستقبال الوفود والقاضي مثلا الآن القاضي ممكن يجلس في مكان في غرفة سواء على, منض على ماسة على كرسي أو يجلس في الأرض مثلا ويقضي بين الناس بهذه الصورة المتواضعة وكان أن القضاء في عاد النبي صلى الله عليه وسلم كذلك والآن القاضي ممكن يدخل تدخل عليه في غرفة عادية وعنده كاتب ويمارس القضاء في بعض العصور يصير القاضي معه صولجان له أبها هو نفسه يعني يمشي بطريقة معينة ويلبس لباس معينا. وعمائم معينة ومعه من أعيان الناس وله مجلس خاص وله طريقة معينة وإذا مشى في الطريق من بيته إلى مجلس القضاء له شبه نظام يمشي فيه فهذا الذي يقصد هو المصنفون لا حق الآن يقصد صور الأئمة والقضاء يعني ما كان يتخذونه في صور الحكم والوفود والقضاء ونحو ذلك هذه من الأمور العادية ولا من الأمور العبادية الأمور العادية في المعاملات تدخل ها؟ تدخل في أبواب المعاملات كطريقة اللباس والاستقبال والمراسيم المصنوعة لذلك هي تدخل كلها في المعاملات لكن أصبحت عند هؤلاء طريقة متبعة يعني يستغرب أن يخرج بدونها أو أن يتعامل مع الأمور بغيرها هي نعم اتخاذ المناخل وما تبع ذلك تغير أنواع الناس تغير أحوال الناس في المطاعم والمشارب تغير أحوال الناس في المطاعم والمشارب هي نعم أكمل بارك المناخ وأشباه ذلك من الأمور التي لم تكن في الزمن الفاضل والسلف الصالح فإنها أمور جرت في الناس وكثر العمل بها وشاعت وذاعت فلحقت بالبدع وصارت كالعبادات المخترعة الجارية في الأمة وهذا من الأدلة الدالة على ما قلنا وإليه مال القرافي وشيخه, وشيخه ابن عبد السلام وذهب إليه بعض السلف يعني ذهب بعض السلف يعني لك أنت الآن على الطريقة العلمية أن تحكي في مسألة الابتداع في المعاملات قولين قول الأول لبعض السلف وهو ما ذكره الشاطبي هنا بأنها تجري في البداء بأنها تجري فيها البداء وعلى هذا يكون المقصود من المكلفين ما هو أن لا يتكلفوا فيها وأن لا يبدعوا فيها خلاف الشرع لا يبدعوا فيها خالفة للشرع وأن يكون أمرهم على مقتضى الشريعة بدون تكلف فإذن القول الأول هو ما ذكره المصنف هنا قال وما لإليه القرافي وشيخ أبن عبد السلام وذهب إليه بعض السلف القول الثاني سيأتي معكم أنه لا يتصور جريان البدع في هذا النوع ما يتصور جريان البدع فيكون الأمر فيها دائر بين الطاعة والمعصية فإن وافق الشرع في ذلك فهو مطيع وإن خالفه فهي معصية فروا أبو نعيم الحافظ عن محمد بن أسلم أنه ولد له ولد قال محمد بن القاسم الطوسي فقال لي اشترك بشين عظيمين اشترك بشين عظيمين ودفع إلي دراهم فاشتريت له وأعطاني عشرة أخرى وقال اشتري به دقيقا ولا تنخله واخبزه قال فنخلت الدقيق وخبسته ثم جئت به فقال نخلت هذا وأعطاني عشرة أخرى وقال اشتري به دقيقا ولا تنخله واخبزه فخبسته وحملته إليه فقال لي يا أبا عبد الله العقيقة سنة ونخل الدقيق بدعة ولا ينبغي أن يكون في السنة بدعة ولم أحب أن يكون ذلك الخبز في بيتي بعد أن كان بدعة ومحمد بن أسلم هذا هو الذي فسر, فسر, فسر به الحديث إسحاق, إسحاق بن راهوي حيث سيل عن السواد الأعظم في قوله عليه الصلاة والسلام عليكم بالسواد الأعظم وقال محمد بن أسلم وأصحابه حسب ما يأتي إن شاء الله في موضعه من هذا الكتاب وأيضا فإن, فإن تصور في العبادات وقوع الابتداء وقع في العادات لأنه لا فرق بينهما فالأمور المشروعة تارة تكون عبادية وتارة عادية فكلاهما مشروع من قبل الشارع فكما تقع المخالفة بالابتداء في أحدهما تقع في الاخرى. نعم محمد بن أسلام هذا هو شيخ الإسلام الحافظ الرباني محمد بن أسلم ابن سالم ابن يزيد الكندي خرساني وهو من الأئمة الذين اتفق العلماء في عصره على إمامتهم كان شديد التمسك بالأثر عالما زاهدا ورعا متفقا على إمامته توفي سنة مئتين واربعين أما ما ذكر من الأثر هنا من كلام إسحاق بن ورهوي فهذه عادة عند السلف يبينون يربطون تفسير بعض الأحاديث مع هذا الحديث الذي سيأتي قال عليكم بالسواد الأعظم طبعا ليس السواد الأعظم المقصود به الدهماء من الناس لأن الدهماء تكثر في من مخالفة والعوام تكثر في من مخالفة وليس المقصود به أيضا كل من تعلم العلم وممتفقها لأن المتفقها أيضا تكثر فيهم المخالفات إذا دخلتهم البدع دخلتهم الأهواء لكن المقصود هنا بالسواد الأعظم له تفسير أي ممن اجتمعوا على السنة فإذا رأوا إمام قد ظهرت فيه السنة قالوا هو ذاك أي فاتبعوه أشبه تفسير بعض السلفة قد استغربه بعض الناس لما فسر قال الله تعالى كما نقل ابن أبي حاتم التفسير اهدنا الصراط المستقيم الذين صراط الذين أنعمت عليهم ب Rome شيرك صراط الذين أنعمتم عليهم صراط المستقيم ب processograf تفسره بالإسلام والقرآن والسنة تفسره مثلا تقول صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والشهداء هذا تفسير هذا تفسير وكلهما صحيح اختلاف في العبارة والمعنى المعنى واحد. قد تسمع بعض التابعين يقول الصلاة المستقيم أبو بكر وعمر والتفسير صحيح أي طريقهم الذي التزموه وسلكوه صبروا عليه هو الصلاة المستقيم إذا تلزم الصلاة المستقيم فلزم طريقهم هذا تفسير صحيح أيضا فهنا لإظهار السنة يأتي مثلاً أحد علماء الحديث فيقول مثلاً عليكم بالسواد المعظم قال عليكم بالسواد الأعظم قال عليكم باتباع فلان لأنه معروف بالسنة لا لأجلي هو لأنه إمام من أئمة السنة ولذلك قال هنا ومحمد بن أسلم هذا هو الذي فسر به الحديث إسحاق بن راهوي حيث سئل عن السواد الأعظم قال محمد بن أسلم وأصحابه أنهم أهل سنة ظاهرون بها قائمون بها فالدليل الذي ذكره الشاطبي هنا ذكره عن محمد بن أسلم لشدة تمسكه بالسنة يريد أن يجعل حتى الأمور العادية لا يسلك فيها ما أحدثه الناس أي ما أحدثه الناس في المعاملات والقصة دلالة أظاهرة على المقصود القصة هنا دلالة أظاهرة على مقصود الشاطبي ولا شك أن كثير من أنواع الأطعمة لم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ومن هنا تورع عنه محمد بن أسلم وإلا عند التحقيق ما يدخل في تعريف البداء عند التحقيق لا يدخل هذا في تعريف البداء ووجه ثالث وهو أن الشرع جاء بالوعد بأشياء تكون في آخر الزمان هي خارجة عن سنته فتدخل فيما تقدم تمثيله لأنها من جنس واحد لاحظ هنا يا أخوان الأمثلة التي سيذكرها كثيرة وهي كلها صحيحة الأمثلة التي سيذكرها كلها إما في الصحيحين أو في أحدهما وتلاحظ أن المصنفنا قصد بها أنها تنتشر في الناس وتصبح طريقة فيهم أنها تنتشر في الناس وتصبح طريقة فيهم فإذن هل انتشاروه على هذا النحو يجعلها داخلة في المعاصي ولا ينقلها إلى مرحلة أعلى منها وهي, وهي الابتداء فأنت تتابع مع المصنف الأمثلة التي ذكرها هنا وهي ظاهرة في مقصود المصنف سيأتي بأمثلة تطبيقية كثيرة وسيكتفي بعرض النصوص, بعرض النصوص والنصوص ظاهرة في الدلالة وهي صريحة كما قلت لكم صحيحة وصريحة في معناها فإذا تأملت الأمثلة التي وردت فيها لاحظ فيها أنها أمثلة تتابع عليها الناس تتابع أن أصبحت طريقة في الناس ما هي مجرد المعصية تذهب وتزول فعلى هذا فالمصنف عندما سيذكر الأمثلة هذه تصلح هذه الأدلة لقول من ي... للقول الأول أو للقول الثاني القول الأول اللي هو أن البدع تجري في الأمور لكن بشروط. طبعاً جريانها عند أصحاب القول الأول ليس مثل جريانها في العبادات من كل وجه بل تجري في الأمور العادية بشروط كما سيذكرونها طيب اقرأ إذن أدلة ففي الصحيح عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعد أثرة وأموراً تنكرونها قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال أدوا إليهم حقهم وسلوا حقكم هذه الأمور التي تنكر هذه الأمور التي تنكر دلالة النص عليها أنها تصبح ظاهرة مستمرة مستقرة لاحطم الآن مجرد معصية وتزول فتكون أمور تستمر فينكرها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ليش ينكرونها لأنها لم تكن في عهدهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كره من أميره شيئا فليصبر وفي رواية من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات مات ميتة جاهلية ما هذا الحديث ذكر المصنف لي ويلحقه بما قبله والحديث كله هذه في الأول في صحيح الصحيح البخاري عبد الله رضي الله عنه والثاني حديث ابن العباس وما بعده في الصحيحين فالمصنف ربط بين هذه الأحاديث حتى لا يتصور الإنسان أن كل ما أنكره كل ما أنكره يؤدي إلى نقض البيع بل أمر في الأحاديث الذي بعده بأي شيء الصبر ولجوم الجماعة المسلمين ولذلك قال فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات ميتة جاهلية, ميتة, أو ميتة جاهلية ليجمع المكلف بين أمرين أن ليس كل أمن ينكره يوجب عليه ترك الصبر يوجب عليه أو يجيز له ترك الصبر وإنما الأمور التي ينكرها تختلف درجاتها تختلف عن درجة المعصية تختلف عن درجة البدعة تختلف عن درجة الكفر البواح وهذا معلوم في الأحاديث هذا الترتيب معلوم في الأحادي حتى لا يصبح كل خلاف في الرأي يوجب اختلاف المسلمين بل الخلاف على أنواع فإن كان خلاف في الاعتقاد فهذا من أعلاه فلو حكمه ما دخل الكفر أو الشرك الشرك الأكبر, الأكبر هذا لو حكمه هذا لا يجوز الاجتماع عليه لأن الاجتماع عليه حينه شط لاحظتم الآن إذا كان الانحراف من هذا النوع ليدخل في الظلم الأكبر ويدخل في الشرك الأكبر لأنواع الشرك ويدخل أيضا في الكفر المخرج عن الملة والنواقض المعروفة لأن هذا يرد على أساسيات الدين ووصول الملة ويؤدي إلى فساد الدين فالاجتماع عليه حينئذ شر الاجتماع عليه شر وفتنة لا فائدة في الاجتماع عليه بل واجب إقامة الحق والصبر على ذلك ولا يجوز الاجتماع على مثل هذه البدع العظام بأي حال من رحوة وما دون ذلك مما ورد في هذا الحديث سترون بعد أثرة اختلاف على الأموال وأمور تنكرونها مثل ما ورد في أمثلة السابقة في طريقة الحياة وما في معناها وأنواع الظلم اللي هو ظلم دون ظلم كفر دون كفر شرك دون شرك أو انتشار المعاصي فمثل هذا المحافظة على جماعة المسلمين هو الواجب والصبر عليها هنا مع إنكار هذه الأمور بالطلق الشرعية المعروفة مع إنكارها بالطلق الشرعية المعروفة هنا وفي الصحيحة أيضا إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظروا الساعة هذه من علامات الساعة لاحظوا أن مقصود المصنف هنا بيان أن الأمور التي تنكر فيما ذكر في الحديث هناك او الأثرة تتعلق بأي شيء اكثر هو يتعلق باي شيء بالعبادات ولا بالامور العاديه أي. على اي شيء على انها طريقه استمرت ولا على انها معصيه تذهب وتزول أي. ومن ثم يصح ان تكون هذه الاجله دليل لاصحاب القول الاول اي نعم ومذ اذا اسند الامر الى غير اهله كيف الأمر الامر الى غيره لا مجرد الفلته يعني صدفه مره مرتين لا لا يصبح حول الأساس الأمر الأساس والطريقة المتبعة اقترارا بالدنيا ورغبة في المصالح الفانية يسند الأمر إلى غير أهلي ويكون هذا متعلق بأي شيء يتعلق بالأمور العادية نعم وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتقارب الزمان ويقبض العلم ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج قال قال يا رسول الله قال يا الله اي ما هو قال القتل القتل قال القتل القتل وعن ابي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي ان بين يدي لاياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج والهرج القتل وعن حذيفه رضي الله عن الحديث السابق عليكم السواد الاعظم هذه الاحاديث كما سبق المذكورة الآن منها ما هو في الصحيح البخاري كما سبق بيانه ومنها ما هو في الصحيحين أما حديث عليكم بالسواد الأعظم فالحديث روي عن ابن عمر رواه الترمذي في الفتن باب ما جاء في لزوم الجماعة وصححه الألباني ورواهه أبو نعيم في الحلية أيضا وله أسانيد كثيرة حتى عد منها الألباني في السنة لبن أبي عاصم سبعة أسانيد نعم في بعض هذه الأسانيد خلاف لكن بعضها يعضدوا بعضها يعضدوا بعضه ولذلك مال الألباني وغيره إلى إلى تصحيفه عليكم بالسواد الأعظم لكن المفسر بد أن تضم مع هذا تفسير أهل العلم للسواد الأعظم السواد الأعظم لا يعني الكثرة ولا يعني العوام مثل ما تقول مثلا إجماع واجتماع أمة محمد إجراء الصلاة والسلام وش يدخل في أمة محمد إذا تبقى على إطلاقها يدخل فيها الصبيان والسفهاء والجهال والأعراب ويدخل فيها أهل العلم وغير أهل العلم فالمقصود أهل العلم إذا قالوا والفقاء إذا قالوا إجتماع أمة محمد يعني أهل العلم منهم والمقصود هنا بالسواد الأعظم هنا ليس المقصود بالسواد الأعظم مطلقا وإنما المقصود من كانوا على السنة فهم كثير وإن كانوا قليل طيب لأنهم الحقيقة هم الذين ي مثلون السواد للسنة والباقين وإن كثروا لا ينصرون للسنة الباقين وإن كثروا باقي الأمة وإن كثروا إذا كانوا لا ينصرون للسنة فهم لا يعتبرون سواداً أعظماً لها لأنهم لا يكثرونها فالمقصود من كثر السنة وكثر أهلها وناصرهم وإن كانوا قليل أي نعم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا, وأنا أنتظر الآخر حدثنا أن الأمانة نزلت في جدر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة وحدثنا عن رفعها ثم قال ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل أثر المجلي كجمر دحرشته على رجلك فنفض فتراه ينتثر وليس فيه شيء ويصبح الناس يتبايعون ولا يكاد أحد يؤدي الأمانة فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا ويقال للرجل ما أعقله وما أضرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان الحديث هنا عمبارك الله فيك هذا الحديث أيها الأخوة يصور أول الحديث هذا رواه البخاري في الرقاب باب رفع الأمانة وفي الفتن باب إذا بقي في حثارة من الناس ولاحظوا تبويب البخاري في تراجمه تراجم البخاري رحمه الله تدل على فقه فاستدل به في كتاب رفع الأمانة شلامه. لأن الإنسان إذا لم تكن الأمانة والمقصود بها صحة الديانة وخوف الله عز وجل والصدق متمكن في قلبه فلا ينفعه شيء فكل شيء في يده يفسده والباب الثاني قال في الفتن باب إذا بقي في حثارة من الناس يتكاثر الناس على المصالح ويتكاثر الناس على محبة الدنيا والاقترار بها ويضيع ويضيعون الأمانة ويمدح بعضهم بعضا على غير بينة فيقال للرجل ما أعقله وما أضرفه وما أجلده وهو ليس بشيء فهذا الحديث فيه فوائد كثيرة ولعن نقف عند بعضها لأهميتها لكنه يحتاج إلى دراسة يحتاج إلى محاضرات مثل هذا الحديث المستقلة يحتاج إلى دراسة لأنه يكشف عن طبيعة الإنسان يكشف عن طبيعة الناس فأول ما في هذا الحديث ما ذكره حذيفة هنا رضي الله عنه قال إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة فماذا فعلوا فعلوا بذلك العلم ماذا فعلوا فعلوا بذلك العلم عملوا به وصدقوا في حمله وعلموه للناس وصبروا وأقاموا العبادات على وجهها تركوا الابتداء تركوا أمر الشرك ونصروا دين الله عز وجل فمن أين جاءهم هذا؟ الانتفاع بالعلم من أين جاءهم؟ من الصدق مع الله عز وجل ومما وقر في قلوبهم من الحق صنف آخر من الناس الأمانة هذه الديانة الصدق مع الله لم يتمكن من قلبه لم يستقر في قلبه إن تعلم علما من القرآن ماذا سيصنع به؟ ترك العمل به وإن سمع شيئا من السنة لم يعمل بها ولا شك أنه يحين عليه فرق بين هذين الصنفين من الناس فتأمل هذا التقديم العجيب في حديث حذيفة هنا وهو يدلك على أن الإنسان إذا لم يصلح قلبه ويتق الله عز وجل في فيما بينه وبين الله عز وجل فإنه لا ينفعه ما معه من العلم وإن كثر ولا ينفعه ما يتزيى به من الصور بين الناس فينبغي الإنسان أن يلحظ, يلحظ هذا المعنى لأهميته لكن إذا خفت هذه الأمانة في القلب فصال الإنسان لقيقة ديانة لا يخاف الله عز وجل فسيحدث العكس إن كان معه علم اشتغل به غير طاعة الله وإن أقام عمل أقامه على غير السنة أو أعجب به أو افتتن أو فتن وإن وقعت في أيديه, في أيديه مصالح من الدنيا استعملها في غير طاعة الله والصورة هذا يتعلم وهذا يتعلم وهذا في الصورة يعمل وهذا في الصورة يعمل لكن فرق بين الأمرين ولذلك ينبقى المصلحين أن يتبينوا أن أي فساد في العلم أو العمل لا بد من, من أصلح القلوب لأن الإنسان إذا صلح قلبه وقويت ديانته انتفع بما معه من العلم والعمل وصلحت صلحت سائر أموره قال حذيفة رضي الله عنه إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال أي تمكنت ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة فصلحت أمورهم ولك بعد ذلك إذا أردت أن تعرف هذا المستوى من الصدق مع الله تتصور أحوال الصحابة أن حذيف يتكلم عن من رضي الله عنه يتكلم عن الصحابة يتكلم عن ذلك المجتمع النقي الصادق أهل الإيمان والصدق نزلت الأمانة في قلوبهم في جذر قلوبهم فتمكنت ومن ثم يصلح كل شيء بإذن الله فإن كان العكس قال وحدثنا عن رفعها ثم قال ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه بسبب عمله لكن بقى أن يخشى الله على نفسه يخشى الله عز وجل قد يتصرف الإنسان تصرف لا يأبه له وقد يكون قد يقول كلمة في الباطل وقد يظلم غيره وقد صيبه فتنة والعياذ بالله كلا بران على قلوبه ما كانوا يكسبون فبسبب هذه المعاصي ينتقض أمره وهو لا يشعر شف فينام النوم فتقبض الأمانة من قلبي بسبب إيش تقبض لأي سب بما يكسبه والله عز وجل هو العليم بعباده كثير من الناس يتصرف تصرفات ويلتوي على أغراض ويطلب الدنيا بالدين ويقول كلمة الباطل وينسى الله عز وجل ويذكر الناس وينسى أمر الله عز وجل ويخاف الناس ويتتبع مصالحه الدنيا بأي سبيل جاءت ويظن أن الخير الذي معه سيبقى كلا فينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت يعني أنه يزول أثرها الحقيقي من قلبه فما عاد ينتفع بها والوقت جمع وقته وهو الأثر في الشيء كالنقطة يعني يظل أثرها في قلبه ضعيفا لا يحمله على طاعة ولا يقويه على عباده ولا يأخذ بيده إلى طريق رشاد فيظل أثرها مثل الوقت وهو الأثر في الشيء كالنقطة من غير لونه ثم ينام النوم لأنه مستمر على عدم الصدق مع الله عز وجل هياذاً بالذلك ثم ينام النوم فتقبض أي فيقبض شيء منها فيبقى أثرها مثل أثر المجل هو ما يكون في الكفّ من أثر العمل بالأشياء الصلبة يعني الآن فرق من الإنسان الذي يعمل أعمال صلبة تجد في يده أثر اثر الحديدة الذي يستعملها بكثرة أو العودة المسحة الذي يستعملها بكثرة ويظل في يده أثر فيبقى في قلب هذا الإنسان من الأمانة مثل هذا الأثر الضعيف هو ما يكون في الكف من أثر العمل بالأشياء الصلبة الخشنة كجمر دحرجته على رجلك يعني لو, وقع على رجلك لو وقعت على رجلك جمرة فتدحرجت لو بقيت يصير لها أثر كبير في مكانها لكن إذا تدحرجت تنفط القدم فنفط فتراه منتبرا يعني تخرج في اليد أشياء مثل الفقعات الصغيرة منتبرة ليس فيها شيء من الداخل هذا أثر فيبقى في القلب من الأمانة بسبب معصيه هذا الإنسان والتواءه على طاعه الله وابتغاء الشهوات ورغبه الدنيا وقول الباطل يبقى في قلبه لا يبقى في قلبه من الامانه إلا مثل هذا المنتبر الذي يظهر على جلد الإنسان ولاحظ هنا قال وليس فيه شيء وليس فيه شيء ومن الآثار في ذلك أيضاً الآثار الاجتماعية على الناس ويصبح الناس يتبايعون ولا يكاد أحد يؤدل أمانة فيقال إن في بني فلان رجلاً أميناً الصفات الأخرى الاجتماعية التي تنتشر في الناس أشار إليها الحديث فيقال الرجل ما أعقله وما أضرفه وما أجلده يعني يمدح بكل شيء وما في قلبه مثقال حبة من خردن من إيمان يعني يمدحون هالناس لأي شيء صدقاً لما فيه من الخير لما فيه من الصدق لما فيه من محبة الله ورسوله لما فيه من الخصال الحسن الحميدة لا لما فيه من الخصال يمدحونه لأجل مصالحهم ويكذبون على الله وهم يمدحون وما في قلبه مثقال حبة من خردن من الإيمان لما لم يكن في قلبه مثقال حبة من خردن من الإيمان فليس على ظاهره شيء إن الإيمان يرتبط يعني ليس معه عمل يمدح به يستحق أن يمدح به وليس معه صفات حميدة يستحق أن يمدح بها فلماذا يصنعون ذلك لما ذكر في الحديث ضيعوا الأمانة فأصبحوا يمتدحون بعضهم بعضا بما ليس فيه شيء من الاخلاق الحميدة لم, لم تبتعد الاخلاق الحميدة والعمل الصالح وسبب المدح وإنما تصبح المصالح الدنيوية والصفات الدنيوية هي سبب المدح عندهم وأعود مرة أخرى فأذكر بأول الحديث إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال فما يصح لإنسان المعتقد ولا يصح له علم ولا يصح له عمل ولا تصح له عاقبة نصر الله العافية إلا بالصدق مع الله عز وجل الصدق في عبادته والصدق في الاعتقاد الحسن والصدق في تتبع السنن وحفظ لسانه عما لا ينبغي وأن يكون رجلا يتق الله على وجل لا يتصرف إلا باجتهاد لا يتصرف إلا بما يصح له اجتهاد شرعي الذي فإذا طلب لا يطلب إلا وجه الله عز وجل وإذا اجتهد لا يجتهد إلا بوسعه حسب مقتطى الشريعة وحينئذ يكون من أهل الأمانة يكون من أهل الصدق والديانة والعدل وأما إذا اشتغل بأهواء الناس والاقترار بالدنيا فهذا لا ترجع له خير نسأل الله السلام والعالم طيب اقرأ بارك الله فيك وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة حتى يبعث, حتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم زعم أنه رسول وحتى يقبض العلم ثم قال وحتى يتطاول الناس في البنيان إلى آخر الحديث هذا الحديث رواه البخاري في الفتن وفي غيره وأخرجوا مسلم مفرقا والجملة الأولى منه في الفتن باب إذا توجه المسلمان بسيفيهما وجملة حتى يتطاول الناس في البنيان أيضا أخرجه في باب بين الإسلام والإيمان والإحسان فهذا الحديث ذكره الشاطبي هنا قال حتى يتطاول الناس في البنيان فأراد أن يستدل به على مقصوده الذي سبق ذكره نعم اقرأ بارك الله وعن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج في آخر الزمان أحداث, احداث الأسنان سفهاء الأحلام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يقولون من قول خير البرية يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية أي نعم هذا حديث عبد الله رضي الله عنه أخرجه الترمذي وابن ماجة والإمام أحمد وأخرج من طريق أبي بكر بن عياش عن عاصم وله شواهد عند البخاري في استتابة المرتدين في المرتدين عن الدين ذكره البخاري لباب استتابة المرتدين قال باب قتل الخوارج والملحدين وذكره مسلم أيضا ذكر مسلم نحوه في الزكاة باب ذكر الخوارج وصفاتهم وقول النبي عليه الصلاة والسلام هنا تخرج في آخر الزمان أحداث الأسنان سفاء الأحلام يعني يدل على أن أحلامهم طائشة لا يتفقهون في الدين لا يتفقهون بالدين. ولا يطلبون السنن ولا يدرسون العلم ولا يتعلمون علم السلف لا يتتبعون السنن يا حديث النبي عليه الصلاة والسلام ولا يدرسون الاعتقاد الصحيح ولا يدرسون سيارة السلف الصالح رضو الله عليهم فهم سفهاء الأحلام أي طائشة أحلامهم ليس معهم علم صحيح يثبتهم هذا معنى سفهاء الأحلام ليس معهم أدلة نصوص شرعية مكتابة السنة ليس معهم علم السلف عقيدة السلف رضو الله عليهم لا يحلصون على علم الحديث والسنة ليس معهم علم يتثبتون به فأحلامهم طائشه. وحتى ما يقرؤونه من القرآن وهم يتركون تفسيره بسنة النبي عليه الصلاة والسلام لاحظ هنا ذكر وصفاً وهم أنهم يقرؤون القرآن لكن لا يطلبون علم القرآن من أهله بعلم التفسير وأنتم تعلمون أن القرآن من اراد أن يطلب علمه فلا بد ان يعرف سبب النزول ولا بد ان يعرف الناسخ والمنسوخ وكيف اعرف ذلك كيف اعرف سبب النزول اذا اردت تعرف سبب النزول من اين من السنن من النبي عليه الصلاه والسلام فلا بد ان ترجع لكتب العلم بد ان ترجع للسنن للاحاديث واذا اردت ان تعرف تفسير القران فلا تعرف الناسخ والمنسوخ والناسخ والمنسوخ هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام لابد أن تعرف السنن التي وردت في تفسير القرآن لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن القرآن فهؤلاء لا يصرعون ذلك لا يطلبون العلم ولذلك انتشرت البداع سواء في الخوارج أو في المعتزلة أو في المرجئة أو في الصوفية أو في من ماثلهم لأنهم لا يطلبون العلم الصحيح بل تجدهم يزهدون في العلم ويزهدون في العلم بالسنة ولا تجدهم يوقرون أئمة السلف مثل أئمة الصحابة التابعين أئمة العلم ومعنى التوقير هنا لا يوقرون النظر فيما عندهم من العلم وهم يتفاوتون في موقفهم من الصحابة لكن حتى من كان موقفه من الصحابة حيث الاعتقاد يترضى عنهم ويكرمهم ويحبهم إلا أنه لا يتتبع العلم الذي ورث عنهم ينبغي طالب العلم أن يعلم أن أعظم شيء يهتدي به بعد توفيق الله عز وجل هو صبره على علم العلم بالسنن أن يعرف العلم من وجهه فما فائدة أن تعظم الأئمة المقدمين والصحابة والتابعين وأئمة السنن مثل إمام أحمد وغيرهم من الأئمة بعد ذلك وأنت لا تتبع طريقهم ولا تنظر في أخذ العلم عنهم ولذلك يكثر في طوائف البدع والضلال أنهم لا يهتمون بالعلم يهتموا بالعلم الصحيح فهنا لاحظ هنا يكتفون بالقرآن ويهجرون العلم بالسنة يقرؤون القرآن حتى القرآن يقرؤونه لاحظ العبارة هنا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ترقوا هنا لا يجاوز إلى القلب لا ينزل إلى القلب يصبح عقيدة صحيحة ويصبح علما نافعا ويصبح عملا وسلوكا صحيحا مجرد القراءة لا يستفيد منه لا يعتبر لا ينتفع سفهاء الأحلام طائشة أحلامهم بسبب تركهم للعلم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يقولون من قول خير البرية يمرقون من الدين كما يمرق السهم الرمية ما الذي يثبتهم على الدين؟ ما الذي يثبتهم على العمل بالسنن؟ ما الذي يثبتهم على متابعة الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام؟ ما الذي يثبتهم في نصرة الدين؟ ما الذي يثبتهم على العمل بالشريعة ليس معهم أحلامهم طائشة وليس معهم علم صحيح نثبتهم وهو حكاية عن حالهم ولا شك أن هذه الأوصاف ينبغي الإنسان أن يحذر منها وسببها ترك الاعتقاد الصحيح وترك العلم الصحيح ترك العلم الصحيح الإنسان لا يمكن يهتدي إلى بعلم صحيح لا يمكن أن يهتدي إلا بعلم صحيح ولا يمكن أن يحصل العلم الصحيح إلا من كتب الآثار أن يقرأ القرآن لينتفع به لا ليقف عند ظاهره لينتفع به ويعمل به ويعمل به على طريقة صحيحة من حيث تفسيره بالسنة والعلم بالآثار نعم, نعم. يقولون بقول خير البري يقولون بالقرآن يقولون بالقرآن و... وبالنصوص السنة لكن لا يفقه هنا لا يضعونا يجهلون كثير من السنة وإذا تمسكوا ب... ب... بنص شرعي وضعوه في غير موضع ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا فيبيع دينه بعرض الدنيا هذه أيضا من الفتن التي تقع في هذه الأمة لكن لاحظ السبب الفتن التي كقطع الليل المظلم يصبح رجل مؤمنا ويمسي كافرا عياذ بالله يتقلب في الأهواء يتقلب في الأهواء يصبح يمسي يصبح رجل مؤمنا ويمسي كافرا السبب ما هو الافتتان بالدنيا فيبيع دينه بعرض الدنيا والحديث أخرجه والحديث أخرجه مسلم فالافتتان والعياذ بالله كما سبق في حديث الخوارج هو عدم العلم بالسنة وعدم التفقه في الدين والثاني افتتان بالدنيا وكلهما شر افتتان بالشبهات او افتتان بالشهوات هنا كل ما سيذكره المصنف هنا سيذكر هذا على من تشر في الأمة فأصبح طريقة فهذه طريقة للتعلم بدعية طريقة التعلم هذه تدخل في الأمور العادية فطريقة التعلم هذه بدعية أيضا والافتتان بالدنيا إلى أن يصل هذه الدرجة والعياذ بالله ذكرها المصنف على هذا على هذا المعنى نعم وفسر ذلك الحسن قال يصبح محرما لدم أخيه وعرضه وماله ويمسي مستحلا له فأنه تأوله على الحديث الآخر لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض والله أعلم أي نعم لأجل الشبهات ولأجل الشهوات يختلفون فيقاتل بعضهم بعضا ولذلك هنا كفارا مفسر في الأحاديث لا ترجعوا بعد كفارا هنا ليس المقصود هنا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قتال المسلم, المسلم كفر وهذا مما جاز إطلاقه في السنة مما جاز إطلاقه في السنة تنفيرا من العمل وبيانا لحرمته وبيانا لعظيم الفتنة به فحينئذن يجب وصفه بمثل هذا الفعل لكن هل من قام به قام به الكفر كله هذا ترجع إلى الآيات الأخرى كما قال الله عز وجل إن طائفتان من المؤمنين افتتلوا فأثبت لهم الإيمان مع اقتتالهم وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر, ويظهر الجهل ويفشو الزنا ويشرب الخمر وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون للخمسين امرأة قيم واحد لاحظ هنا إذن الآن فكأن تسأل في جميع الأحاديث لماذا أوردها الشاطبي هذا هو المعنى. اوردها يقول إن هذه ما أصبحت مجرد معاصي يعني الآن الإنسان كونه ما يتعلم العلم معصية لكن يكون العادة في أكثر ناس ما يتعلمون العلم ويهجرون العلم والسنن هذه ما انتقلت من معصية أصبحت طريقة فيهم أيضا وقوله هنا ويفشو الزنا ويشرب الخمر يعني يظهر وينتشر ففي العادة ما يظهر وينتشر إلا يكون انتقل من درجة المعصية إلى أن يصبح طريقة للناس منتشرة فكأن الشاطب يشير إلى هذا المعنى وشربوا الخمر وشووا الزناء يدخل في أي شيء يدخلوا هو من المعاصي والكبائر لكن يدخل في أبواب المعاملات وما يتعلق بها الحديث هنا رواه البخاري في حيث العلم باب رفع العلم وظهور الجهل ومسلم في العلم قال باب رفع العلم وقبضه قال هنا ويقل الرجال حتى يكون للخمسين المرأة قيم واحد يعني القيم هنا المسؤول عنهم يعني يكون الإنسان آخر الزمان يكون معه مثلا من هو مسؤول عن رعايته ومسؤول عن القيام عليه يكون ما بين قريب ما بين أم, أم وأخت وبنت, وبنت, وبنت وعمة وخالة ونحوها من الأقارب ومن يتبعهم يكون مسؤول عن خمسين لا ما المقصود الزواج ليس المقصود الزواج هنا ومن غريب حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا, هنا قال مصنف من غريب, من غريب الحديث ليشير إلى أن هذا الحديث يعني في سنده مقال وهو كذلك هذا الحديث في الفرج بن فضالة التنوخي وهو ضعيف هنا. إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة, خصلة حل بها البلاء قيل وما هي يا رسول الله قال إذا صار المغنم دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرمًا، وأطاع الرجل زوجته وعق أمه، وبر صديقه وجفاء أباه، وارتفعت الأصوات في المساجد، وكان زعيم القوم أرذلهم، وأكرم الرجل مخاف تشره، وشربت الخمور، ولبس, ولبس الحرير، ولبس الحرير واتخذت القيان والمعازف، ولعن آخر هذه الأمة أولها، فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخصفا أو مسخا وقذفا نعم. لعن نكتفي بهذا المقدار طبعا هذا الحديث أشرت إلى أن فيه الفرج بن فضالة فهو ضعيف كما قال المحقق هنا وفيه انقطاع بين محمد بن عمر بن علي وعلي بن أبي طال بقي لهذا البحث في الدرس القادم هو استكمال الأدلة وبيان رأي المصنف هل تجري البدع في العادات أم لا؟ ليصبح هذا الدرس مرتبط بما بعده ونكتذي بهذا بعد المقدار وصلى الله وسلم عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين